بسم الله الرحمن الرحيم ياسيب والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تَنزِيلَ العَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا اُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 119. فبشره بمغفرة وأجر كريم 110. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم 111. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين 112. لهم 113. مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون 114. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون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 وَمَا وما علينا إلا البلاغ المبين 118. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين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 وَإِن كُلُّمَا كل جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرٌ وَآيَةُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَينَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ 112. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون 113. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون 115. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 116. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم 114. للشمس بغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون 115. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنْ شَأْنُ غَرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُقَذُّونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ وَمَتَاعًا إلَى حِينٍ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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يانسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا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 111. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 112. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل 119. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون 110. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون 111. سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون 114. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين 115. هذا صراط مستقيم 116. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون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 119 ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون 110 ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون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 112. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون 113. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب 111. أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم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 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون 116. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وَهُوَ وهو الخلاق العليم 112. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 113. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون